قدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستغوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 111. وتقولوا سبحان الذي سفر لنا هذا وما كنا له مقرنين 112. وإنا إلى ربنا لمنقلبون 113. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من 117. وما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين 118. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوزا وهو كريم 119. أومن ينشأ في الحلية وهو في القصام غير مبين 111. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 112. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا أَمْ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا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 قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بكافرون كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 126. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهزم وجعلها كلمه باطئه في عقبيه لعلهم يرجعون بل متعتها اولئك وآباؤهم حتى جاء أُمُّ الْحَقِّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ أُمُّ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ 117. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 118. ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات 119. ليتخذ بعض بعضا سخيا 110. ورحمة ربك خير مما يجمعون 111. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 111. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها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 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب أشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون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 وقالوا يا أيها الساخر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ قُتْرِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنْ هُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفه ومثلاً للآخرين. وَلَمَّا ضَرَبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُونَ أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيمُونَ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 الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذِ الْبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ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 كانوا الظالمين ونادوا يا مالك يقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أدرمو أمرا فإن مبرمون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 فَذَرُهُمْ يَخُوضُ وَيَرْلَعُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُ الَّذِي يُعْدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَايِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعَلْدَهُ عِلْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا إِلَّا مَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَعِنْتَ سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإن لا يأفكون رَبِّ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون